أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم بعضهم ب ض منهم الاسلاميه ع ي ى د ن ا بروح القدس ولو القدس شاء ا ل ل ه م ق ت ت ل الذين من بعدهم من, بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم, فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 ولا ي ي ح ط و ن بشيء من ع ل م ه إ ل ا ب م ا شاء و س ع ك ر س ي ه ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض و ل ا ي ع و د ه ه ح ف ظ م ا وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م موسوعه النابلسي من ا ا و للعلوم ه ل ا الاسلاميه ل ل والذين ك ف ر و ا أ و ل ي ا ع ه م ا ل ن ا ب و س ي خ ر ج و ن من ه م ا ل ن و ر إ ل ى ا ل ظ ل م ا ت أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خالدون ألم تر إلى الذي ألم إلى تر حاد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 ف أ ت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريته وهي خاويه على عروشها قال, قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه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 ل موسوعه ا ت ق ا ل أعلم أ ن ا ل ل س ي ل ك ل قدير وإذ ا ل و م أرني كيف تحيي الاسلاميه قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من ا ل ط ي ر ر ف ص ه د إ ل ي ك ثم ه ج ع ل على كل ج ب ل م ن ه ج ذ ا ث مضمون يأتينك س ع ا و ع ل م أن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم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 ولا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ف م ث ل ه ك م ث ل صفوان ع ل ي ه فأصابه تراب و ا ب ل ل فتركه ص د ا ل ا يقدرون ع ل ى ش ي ء م م ا ك س ب و ا و الله ل ا يهدي ا ل ق و م ا ا ل ك ف ر ي ن ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء م ر ض ا ة الله وتثبيتا من أ ن ف س ه م كمثل ج ن ة بربوه اصابها وابل فاتت أ ك ل ه ا ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 موسوعه النابلسي ك م م أ ر للعلوم و الاسلاميه وعلى ي موسوعه النابلسي ف للعلوم ه الاسلاميه ن ؤ ت ا م موسوعه ت ا ك ل ن ا و ل س ي للعلوم أ الاسلاميه اسماء من, نفقة أو من نذر فإن الله ا ل ح ي ن من أ ص ا ى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 للفقراء الذين أ ح ص ر و ا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض, لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من التعفف تعرفهم بسيماهم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 ف ل ه موسوعه أجرهم عند ربهم عند ل ا ف ل ي م و ل ا هم يحزنون ا ل ذ ي ن يأكلون ا ل ر ب ل ا ي ق و و م ن إ ل ا كما ا يقوم ل ذ ي يتخبطه ا ل ش ي ط ا و م ن الاسلاميه ذ ك بأنهم ل و إ ن ا ا ل ب ع مثل ل ا ر ب وأحل ا ل ل ه النابلسي ب ي ع و ح ر للعلوم الاسلاميه ن ت ه ى ف ه م اسماء الله ا ل ح ا ب ى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 ولم ت ج شركه الهدى مقبوضة فإن شركه دعويه ض ا ف ؤ د ي الذي ائت ت من م ن أ و غير ت ق ا ل ل ربحيه ذات مضمون اجتماعي ه فإنه آثم قلبه والله آثم بما ت م ل ل و ن ع م م ا في ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض و إ ن ا ب ف س ك م أو تخفوه ي ح ا ا س ب به ك م للعلوم ه ف ي م ن يشاء ي ع ذ ب ن ي ش ا ء و ا ل ل ه على كل ش ي ء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 لها م ا ك س ب ت و ع ل ي ه النابلسي ما اكتسبت ربنا ا ا ت و خ ذ إ ن ا أخطأنا ربنا للعلوم ا ت ح م ي ا ا ل ا س ل ن ا م ل لا ن ا ما طاقة ب ه وعفو عنا وفلانا ر ورهامنا مولانا فوسونا عالقوني ل ى م كافي ر ن بسم الله الرحمن الرحيم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 الله ع ز ز ي ه ا م إ ن ا ل ل ه لا ي ل ل ع ل ي شيء ه في ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء هو ا ل ذ ي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف ي ش ا ء ل ا إله إ ل ا هو ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمه هن ام الكتاب واخر متشابهات فان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا س غ ا ء تأويله و م الله ي ع م ت أ و ي إ ل ا ا ل ل ل ه و ا ر ا س خ و ن في العلم يقولون يذكر العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا كل عند من به ى م ن ك أنت ا ل و ه ا ب ربنا إنك ج ا م ع ا ل ن ا س ا ل ي و م ل ا ريب ف ي ه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 والله ََُّ شديد َُِ العقاب َِِْ قل ُ الذين ََّ كفروا ََُ ستغلبون َََُُْ وتحشرون َََُُْ إ ِ ل َ ى جهنم ََََّ وبئس َِ المهاد َِْ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 لعبره ل ا و ل الابصار ز ي ن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره, والقناطير المقنطرة من ا ل ذ ه ب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرف ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماس